عيناك عيناك كنهري أحزاني عيناك كنهري أحزاني نهري موسيقى حملاني لوراء وراء الأزماني نهري موسيقى قد ضاع سيدتي ثم أضعاني الدمع الاسود فوقهما الدمع الأسود فوقهما يتساقط أنغام بيالي عيناك وتبغي وكحولي والقدح العاشر أعمالي وأنا في المقعد محترق نيراني تأكل نيراني أقول أحبك يا قمر آهم لو كان بإمكاني فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحلالي سفني في المرفأ باكية تتمزق فوق الخلجان ومصير الأصفر حطمني حطم في صدري إيماني هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان، أحلى من زهرة جاردينيا في عتمة شعر إسباني أقول أحبك يا قمري آهل لو كان بإمكاني فأنا إنسان بفقود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 ماذا أعطيك؟ ماذا أعطيك؟ اجيبيني قلقي الحادي غثياني ماذا أعطيك؟ سوى قدر يرقص في كف الشيطان أنا ألف أحبك أنا ألف أحبك فابتعدي عني عن النار ودخاني فأنا لا أملك في الدنيا. الا عينيك واحلى